وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتْطَأْيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ فِي سِتْطَأْيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين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 فَلَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوْسُ كَفُورًا